Vissmilla euroa, meni roa, rahim Tän silumin euroa, meni roa, meni بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنتين مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا فاستقيموا إليه واستغفروه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 مستوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها، فقال لها وللأرض إتيَّ طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقدَّاهن سبع سماءات في يومين وأوحى وأوحى في كل سماء أمرها.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 ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا, فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسل الله عليهم ريح صر صر في أيام نحاسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون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 حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لمشهت معلينا Palu, ajon, tuopan, الذي lahu, كل شيء وهو lahu, وهو lahu, أول lahu, lahu, ترجعون وما lahu, تستترون lahu, يشهد عليكم سمعكم ولا وَلَا ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ولكن jouludun kuin الله لا يعلم كثيرا مما تعملون voila, ظنكم الذي kyn, بربكم أرداكم فأصبحتم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فانار مثوى لهم وان يستعذب فما هم من المعتبين أفزينوا قرنا، أفزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين.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 ذٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا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 وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهيه انفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ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 وهم لا يسأمون وَمِنْ آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك faida, الأرض zella, فإذا alai, عليها الماء alai, وربت إن الذي alai, لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّا يَأْتِي خَيْرٌ أَمَّا يَأْتِي أَمِنَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمارها من أكمامها وَمَا تحمل مِنْ أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا, قالوا آذناك ما منا من شهيد وَضَلَّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا emul insenu mintua il-hojir, ja in mesa huxa rufa ja usum konutro, ja laijas emul rahmeten minne لا lähdään, lähdään, lähdään, وَمَا lähdään, lähdään, lähdään, lähdään, إلى ربي lähdään, lähdään, lähdään, lähdään, lähdään, lähdään, lähdään, lähdään, lähdään, lähdään, lähdään, بِمَا عملوا